وَأَنقَذَ فَفِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَاةَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ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 لئن اخرجتم لنا خجنا معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قاتلتم لنا نصرنكم الله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجونا يخرجون معهم ولا ان قتلوا لا ينصرونهم ولا انصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون